بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء ان تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم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 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ما وده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصو إليهم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 119. الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما فقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا أتيتبوهن أجرهن ولا تمسكون بعصم الكوافت واسألوا ما فقوه واليسألوا ما فقوه ذلكم حكم الله يحكم بينكم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 بايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئاً ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهنا ولا يأتينا ببضائع يفترنها بين أيدينا وبين أيدينا ورجلين ويصينك في معروف فبايعهن, فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا وَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ